أستغفر الله العظيم لي ولوالديا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة الله يجعلنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين من عباده المتقين الذابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم ويلخلنا غائيهم في هزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفا واللطف لنا خاصة ولأخواتنا المؤمنين عامة ويجعلنا وذرياتنا أجمعين من الراضين المرضيين الهاديين المهديين ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما حيى بقلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ذيوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وأرسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بيا اي والرجل من وشفعه صدوا علي وسلموا اذني يا يا اي والمشتاقون الى رؤيه صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب يصاله يقابض. صل على محمد أشرى في في القون أشرى يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحال صل على محمد المصطفى الصادق المصداق يا رب صل على محمد أحلى الوراء منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد من بسقى الوفاة صلى صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد واصلق وسهدنا قتل بل نبي توفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم اقوم رسول حزيز علي ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين مؤمنين الرحيم رحيم فإن تولى فقل أسمي الله لا إله إلا هو علي توكرت وهو رب العرش العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِفَتَهُ يُصَدْنُ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدْنُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الله أكبر سلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الغاضح برهانه المبسوط في اللجود كرم وإحسانه تعالى مجد معظم شانه صلق الخلق بحكمه وقوى علي عليها علما وبسط لهم من خائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة فارسل إليهم أشرب خلقي وعزد عبيدي رحمه فعلقت ظالته الأزنية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت الآثار شرفه في عوالم الشهادة والويوب فما أجد هذا المنى الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الخضل الذي ورز من حضر الهسان صورة كاملة انظارت في هيبل محمود فدعى الضارة في وجودها أفناق الوجود وضرزت فرد العوالب بضرات تجلى الحق في عالم قلس واسع تجلي القضاء بانتشار فضيب القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تمسر أقراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يد شرب بأيول الثاقلان وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر اتصر بي قلبه منيب إلا من سواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف المجول بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد رقى في الرسل على مقام وتنى في مجد وتعالى لاغت العيون في مجتلة بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فاقل لما قد رأت رضعة في شغوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وسق النسان ويحار في داق الجنان إنت شرى في وفعا بالمثل والظهور ما ملأ الوجود الخلق يألون فتبارك الله من الآي كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجت هذه الرشارة وتلقها بقلب سليم فقد ودي إلى صراط وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم من لسان عماذا ضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالسدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شراهده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 بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجاد المسترصدين سراجا وقمرا نيرا فما عظمى من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعى من نعمة تشر سروا في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بأق العبودية وبرز فيها بإقدعة الكمال وقام بأقل نبوبية في مواطن الخدمة لله فأقبد عليه غاية الأقمال صلاتا يتصل بها روح المصل عليه به فينبسط في قلبه نور سر رضع النقيب وحبه ويكب بها معناية الله في ذبه وعلى آله وصابه الذين ارتقى صاوة المجد بكربه وذفيأوا ظلاء الشرف العصري لوده وحبه ما أعظم الاقوان بنزكرا أما بعد فلما تعلقت رجلة الله في قديم القديم بظهور أسرار البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفلت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمذنة الغامرة فانفلقت رجلة التصليص بالعالم المطلق الكبير عند أماد مشهود بالعين حاول وصف الكماد المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صوب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يا تاشر مضبي معض الاستقراره ومعض الخروج وقد قضت الاقدار الازبيه بما قضت وظهرت من سرياد النور ما اضارت قصصت به من قصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى مرض في عالم الشالة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأبكار دور وبهر فتعلقت إمة الراقم لهذه الحروب لأن يرغم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرسل لا تبيب وشري محشار أوصى بذلك المرصور تشريطا للسامعين من خواص المؤمنين وتروي حد المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تضب الأقلام عن سور خير العنام ولكن أزني إلى تدليل ما عفضه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله في مولدي من القضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام وشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحظمة الكليمة ولعج التشوط لا سماعي وصابي العظيمة ولعل الله ينطع بالمتبلمة والسام ودعنا الله يمضي المذكر بما هو سامع وادعنا الله يمضي المذكر بما هو سامع ويدخلني في شفاعه نبي الشافع وتروحا من راحل وكان وقد آل للخلم أَيَّ يخط مارقة فيه الأنامر مما استغادوا دور فارس فادي هذا العبد المحلوم الكامل والشمائل التي يعتم الشمائل وهنا سنان واتثما بلغيننا في شمياد الحبيب من أخبار وآثار يتشرب هدابة القلم والقرطاس وتتنزأ في هدائي الأسماع والأبصار قد بدغنا بالحاديث المشورة أن أول شيء خلقه الله والنور المنع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب حول مخلوق ضرز في العالم ومن تبرع قال قلق على خلق فيما حدث وما سادا وقال اقوى عبد الرزاق مثالا عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله وان وقال قلت يا رسول الله بي ابي وامي اقدم من الاول اشياء خلقهم ما قبل اشياء جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من الهجاب أوليرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعض وقد تعدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرافهم مولودا ولما فارت إسعادة الآبدية لها ملاعظة قفية اختصت من شاءت من البنية بكمال القصوصية فاستدعت هذا النور الضربين أصلا ضبطن من شربت من العالمين فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح إبراهيم حتى وصلت في النعام القديم إلى من قصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله ابن عبد المهطلب دي القدر العظيم <تصفيق> أمي التي يبنى خوف آمنا سيد الكلمة آمنا فتلقوا صلب عبد الله فأنقوا إلى بطنها فضمت أشاء وأجمعونت الله محافظة على حقها في الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما أورد عنها حلا خفيفا لا تجد له ثقنا ولا تشكو منه أذما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشر من همله وقربت رفت غروز علم الشهادة لتنبس على الهدر على فيوضات فضله وتنبس رافي آتا المجه الصميم Ya yes, I need. وسلم وبارك علي علانه ومنذ عن قديا ذي الذرة المكونة وجورة المصونة والكون كله يصني ويمصي في سمور وابتيا قر بظهر إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة لنافقات جوايل كنوزه وَقُلِ ادْعُوهُمْ أَصْحَابَ الصَّيْرِ إِنَّا قَدْ مَسَّنَا ضُرٌّ إِبَارًا مُعذِّبِينَ مِكَامِرَ الْمِشَاء وَمَا مِن آمِنٍ حَمَلَ فِي ذَٰلِكَ الرَّعَا إِلَّا أَذْقِيَ عَنِّيَ من بركات وسعادة هذا الإمام وما من حامر حملت في ذلك النعام إذ لا أتت في حملاته ذاك هو هذا ايمان فلم تدل الارض والسماوات متضمخه بنقل البراه بملاقات اشراق البنيات قبره من عالم الخفاء الى عالم فتنق لي في البطول والمور فعظار الله في الوجود باجة التكريم وبتطى في العالم الكبير مائدة التشريم والتعظيم لبروزي آثى البشر فحين قرب عوان وفي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيه النبي الترغيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيه وأرسنة الملائكة بالتبشير للعالمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تاملا في عالم الظور نورا فاق كل نور وأنقذ لكم على من أتم الله عليه النعمة بالخواص الأمة أن ير عند وضيء ما تأتيسا لجناب ومشارفة النار في هذا السماط الممدون حضرت بتعفيق الله السيدة مظيم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قزر الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلوق الذي رتب الله على هبور هذا المولود فانفلق سلطمان من النور ونمود وبرز الحامد المحمود رضعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا لا والله يفتح باب السلاة يا شقيع المذربين ذا زمان البيدين بالبلاء قدرتوا في كل حال هؤلاء قد جاءنا جن منكم. يحى الله لي عوازي بادر بالجمع بالعيبي فاصل حالات قلبي واسمعوني بالاجال ناوسي بارتنا الله في النواصي وقفنا شرف الفو. زين واقبلوا ذل غن عبد قوم بالباب وابي من ذنبه صار خا بالله أدركنا ولا أطيف من يخبر في الجالة فادركوا من كان داعي ظه صار ساعي نوركم يا امال البيغاي قد سطع لاهل الرساله الباسِ مكينا بالله ساسِ فعسا أظفر بقاسِ ودفع عن الفساد فاستا او بابن معالي للذي قد كان خالي من في عن الكمال جَمَعَكَ فِي غَنَا لَا سُورَاجِ يَا غَيْرَ قُمْ لَا جَاءَ حُكْمُ أَوْ وَأَأَلَّا قُلْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اهلا وسهلا ودع عن الضلال وسعيدنا بالمقال واصلح الله عندكم نعم ما تسير بادروا لي بالسهران بالرطار مطلب منكم بشارة شربا ان لا يحظا من كشربا غرتن مما جرى على جازي المحسن إلينا وبالذين أرجب علينا أنتما نعم العمينة هل أحد يترق عيالا الذي أعجب علينا أن تنظر نعم الأمينة هل أحد يترق عيالا تخصام أوسع بالشر واظلام يبتلى بالهم والغام فجز العادي فلالا التخصام أو سعى بالشر وظلام يبتلى بالهم والغام فجزى العادي كما أعلم يا رسول الله نرتدي منك الشفاعات نرتدي منك الشفاعات لجميع الحاضرين منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا نستمد في كل حيات كل ما ببالاه وصلاة الله سرماد لذنب الهادي محمد ما بدا فجر وعماد هم بها صحبا Na na.